وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةُ الَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْغَثُ مَا فِي الْقُبُورِ وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدٰى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِي عِصْفِهِ لِيُضِلَّ أَسْبِيلَ اللَّهِ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 وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجِيهِ خَسْرَةُ الْنِّيَّةِ وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ هُوَ الظَّلَالُ الْبَعِيدُ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 من كان يظن ألا يصره الله في الدنيا والآخرة فاليمدد بسبب فاليمدد بسبب إلى السماء ثم الليقطع فليظهر هل يذهب إن كيده ما وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هاجوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة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 وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحِدّ بِغُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق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 فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيط ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب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 فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة ومن ما رزقناهم يوفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فذكر اسم الله عليها صلاة فإذا عجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن التقوى منكم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 فَإِنَّنَا لَا تَأْمَنُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَأْمَنُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيِّنْ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 والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أوصلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى القَشْيَطَنُ في أُمْنِيَتِهِ فَيَسْقُطُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ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 وليَأَلَّمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَتِهِمْ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ تُبْتَته ااو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بين عباده فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم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 وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَمْلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ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 وَبِالسَّلْمِ صِيبَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ